وأليبو إلى ربكم وأسلموا له من قبل أي يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أوزل إليكم أحسن ما أنزل إليكم ربكم من قبل أي يأتيكم العذاب العذاب بوت بوت لا تشعرون أن تقول نفس إيا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 يا ترى العذاب لو أنني كرام فاكون من المحسنين فلا قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامه كذبوا على الله ترى الذين كذبوا على الله وجوههم, وجوههم مسودا أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا وينجي الله الذين تكون بمفازة لا يمسهن السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل لو مقاليد السماوات الذين كفروا والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله قل أفغير الله تأمرون أيها الجاهلون ولقد روحي وهل الذين من قبلك إن أشركت ليحبطن عمالك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من, وكن من الشاكرين وما قد الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه, سبحانه وتعالى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 أشرقت الأرض وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجين بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون, وهم لا يظلمون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 قال لهم قزمتها ألم يأتكم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها في مثوى المتكبرين في وسيق الذين اتقوا وسيق الذين التقوا وسيق وسيق الذين يتقى ربا من الجنة زمارة الا اذا جاءوهما فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الحمد لله الذي صدقنا وعده اورثنا الارض حيث نشا فنعم اجر العمل وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحر وقيل الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين قدمت لكم هذه الماده من مجموعه القارئين احمد العبيد, أحمد العبيد ونايف الفيصل, ونايف الفيصل